بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها أَنْتَ حُلُمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ وَهُوَ ذِو وَالٍ وَمَا نُنَزِّلُكُمْ ذِكْرٌ لِتَقُولُوا إِنَّ سَنَفِيكَ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 بَنْتُ فكرًا قَبَضْتُ أَوْ إِقْعَامُ نَفْسِي يَوْمًا مِنْذُ مَا 20 يَتِي مَنْ <ım Laser> <أو> ydym yn ddaem o'r rhabach a'w miskiina'n ddaem o'r rhabach صَوْفٍ سَوْرِيًا تَوَاصًفٍ مَرْحَمَةٌ أَلَا